هلا هلا والله وحشتيني وحشتيني مره انت ايش اخبارك الله يسلمك ان شاء الله كيف صحتك والله الحمد لله كيف انتو وياك تمام الحمد لله كيف عيالك شخبارهم كيف اهلك الحمد لله والله لا حلوه جدا وسنا جدا ما شاء الله اخذناها جوله الجنوب كله بس برد الطايف حر والله مو لا يعني في الليل ببدأ برد شيء بسيط أمس ونزلنا أيوة بس النهار حار والله مصطين الحمد لله عبدهن شوف اليوم لأنه حضر الزواج ورجع عطوه نفس اليوم ما جسم معانا أي قدم تساب الحمد لله ونقبل. إيه الله إيه الله ما كل حمد تونسنا اليوم إيه شو اسمه يقرب بعد فترة يحاول يقدر إن قال قال هذا بس سنتساب الله أيوة والله. إيوة كيف صحتك كيف خالتك كيف كي والله كيف خالتك؟, كيف خالتك طيبة ما أريد لما من ذا لا من ذا الآن. أنا صرنا قاعدين نتواصل من المرحلة هذه والله تزعل وغسلت من كلا مرة. أخذت من كيبلينك اليوم يمكن هم ما تكون اليوم ما ما يا تستمر. ذاوت سري ليش الليوت جفت على طول ايه اذا غسلت كمان لغ... خلاص الكراوه متوقف على العمل يرسلي ما ادري ما كان جالك ولا شيء تقول الامر الله مسته. امر الله امر الله سلام الله في الله عند احد بناتك قدرت لها كذا بتجازم على آخر سبعة الخدمات. إيه في الكلام. إيه كان مو بجديد هو يسوي هو كبير هي؟ يعني الله أقعد... يا حياتي. بسا. كبيرة. بس من شاب أول متزوجك منها الأولى وكان كان شاب وما شاء الله بلد ما في حنين كنتي ماجي قد أثنين وما شاء الله جاب العشرة ما شاء الله زمان ما ولا ولا ولا شيء يوم كبرت بدأت من ما ليه فا... ماكيواني... هي صمام اللي وطاروا طاروا يكونوا ما هذا ما هذا لها هذه عشان عشان دي عشان مو في في كيف كل كل ما كل الرياض راحت كنشر انا ما شعليهك لا جحريب اخواني بعد اخواني جو انبسطوا والله معايا اي شفت كيف صورنا قبلتين المطبخ لا صراحة تكلفه وتعب وتعب مره وبعد... بعد ترتيب ما شاء الله تبارك الله روعه اختي سمعت شربت ما تنسيش ذيك يا شيخه ما شاء الله متعامله مع الناس ما شاء الله تبارك الله في الانستجرام من الرياض جايبة كل شيء الضيافه والهدايا حتى الهدايا كلها بحصل كلها كلها، أخت زوجي، يعني أيه مدرسة، مدرسة ما شاء الله، بس ما شاء الله ما ستمه وهادئة، يسوي صور بهدوء. والله صراحة أروى ما شكل هدايا حاضر، يعني لسه بورك صور ان شاء الله ذي رجعنا الله تعالى، أبدعت أبدع صراحة. لا ما شاء الله ركّل الله، الكل يقول ما شاء الله ما شاء الله، الحمد لله ما حتى بناتي، أروى ما جدنا حبيبتي مسكينة. اللي... بس ما شاء الله طلع دخلت كأنها برينسية نبتت على طول وكل جهزت استان هالأشياء كلها في الشقة لما جات من المطار إيه عادوا رحتي أبوها. لبست نبتت وجاتني القصر طيب قلت له شعرها منين بدأه أيوة أيوة ودي تعزم ما تظهر لا فاز الشعرة ولفته المكارة هو احسن عاد استان كله عريان وهناك مم. في بيشا يعني إيش ما يقبلون عريان والناس ملتزمين يعني أهل زوجي ما يحبون لله فخلوا السعر كل مفروضة على ظهرها بس مرفوف مكر كله مم. وطلع بسكرها ما شاء الله حلو والله اي بسكرها ما شاء الله ما شاء الله يا اي والله ما شاء الله ما شاء الله جميل الله الله يسعدك نجمل أيامك يا رب إن شاء الله وأيامك إن شاء الله وبشر الحين <تصفيق> <تصفيق> لا الحمد لله كويس, كويس تمام الحمد لله جلسنا <تصفيق> انا <تصفيق> اي والله جلسنا انا راجع حزام وقاعد نشوف الحق تشاب اللي يرضيها وانا غرضتها وفي اشياء بغيت اتاكد منها لان اللابتوب حقه من وفي اشياء كانت محفوظه واللابتوب ما كان في رقم سري كان مفتوح ما كان مقفل لانو لما اشترينا نزلنا العزه عند الشام وكان قاعد الجهاز ورجع <تصفيق> <أه. تصفيق> إيه سيارة معه وخلص سيارة ونزلنا ما, ما قفل الجهاز الجهاز مفتوح إيه أشياء كثيرة أشياء كثيرة كثيرة الأشياء اللي إني أي والله هو كيف. كيف. لا الحمد لله اللهم الله مكحنت الشكر إيه لا الله مكحنت وقال أبش باللي رضيك واللي ريحك وونس اللي فات ونفتح صفحة جديدة مع بعض عش خاط أولادنا وما قصر والله أقول قدام قدامنا الباحة هو أخوه جالسه معهم اي هو عياله واخته ايوه أي غزيل واخته اللي احبها يا ابو كل اخواتي والله ما يقصروا معي حتى ام زوجي ما تبغان يروح بس هو قال ما عندي الا ثلاث ايام خلوني بس عيالي فيها خلصني اجيب يديك يلا يا, يا بنت قالت انا, حمد. حمد أنا لا موت في حالك كل شيء زين يلا يا, يا بنت انا كنت لا الحمد لله تمام الحمد لله والله يديمك كذا يا عاطف انا اقول له انا خاف من ذيك انا خاف من الهدنه هذه بيني بينك قاعد تعطيني فرصة صفحة صفحه مع بعض عسى خاطر أولادنا وكل إنسان يغلط و اعترفت أعتذف خطأي. طيب أخوان كنت ولا أو أخوانك؟ <تصفيق> والله صالح قلقان كل شيء يدق إليه يسألني أسمع جوان أحبا وأنت أقول جا... لا جاء هنا صالح البيت صالح جاء عندي البيت صالح هو اللي خلاني يروح لأنه صالح مجاني قلت <تصفيق> أنا أبوك تحبين عشان أم زوجك إحنا ما نبغاها تدري لأن ما نبغى أن ما إن سبحان الله دا أتحس أن ليش راجح قبل راح راح, راح, راح بيشة راح بيشة والله يا عواطف لو لشتى حتى لما دخلت عليهم يعني ما تقولين هذا أم زوجي من الفرحة مسكين تحضنه وتبكي <تصفيق> ما عارف تقول أنا حسيت بينكم شيء بعدين قالها راجح قالت أنا والله إنه كنت حاسة إلا ذي البنت أتحمل منها الله والحمد لله على كل حال وبعد بوعود وإن شاء ربي يسرها والله يسخرها ويهديها ويصلحها اه باذن الله تقوم بحال افضل شاء الله يا ربي ان شاء الله عسى تكون غير وعدك عساها تكون غير وعدك الحمد لله كله بقى. بقى. والله ما كان شاء الله يعني كل, كل اللي تقولي لا عنده خيالي أنا يا أقول, أقول, أقول والله يب... على طف هذا كل يوم إني صباح إني أقول يا رب كله حلم يا رب كله حلم, كل حلم يا رب كل اللي صار حلم يعني يوم بيت يوم الأربعاء قمت صباح الأربعاء مو الخميس الأربعاء جابنا سافر صحيت صباح وأقول يا رب ان هذا اللي صار كله حلم ولا كنت أبغى إن أحد ما هذي في الموضوع وأنا كنت ما من الموضوع يكبر ويصير زي كذا بس لعله خير لا خير. خير لعله كبير كبير عشان عشان يعني خلاص ايه, إيه, إيه خلاص ايه لان خلاص, إيه أيوة لان خلاص وصلت وضع يعني خلاص انفصال امفصال ما عاد شيء كنت بمليون محمد صحيح في الموضوع عن انفصال ويتحبق فكرة والسه باقي جيس هو محمد وصالح باقي هنا لما جثتهم هنا لما نرجع <تصفيق> <تصفيق> لا والله أخو قال لي بشي بلي يرضيك ولي يريحك قلت أنا ما أبغى اتكلم في أشياء دينوية من جد يا عواطف أنا أبغى أرتاح أنا, أنا تعبت قلت له أنا أبغى أرتاح أنا ما أبغى أبغى بيت وبغى وبغى وأبغى السيارة وأبغى وأبغى أشياء دي كلها يمكن اخذها أخذها كل حرارة كلها وأخسر هو واللي عانت زادة معايا أنا أبغى كسب داء وأبغى كسب داء وأبغى كسب داء هذا بيتي أنا وعيالي وهذا زوجي أنا عي... و أبو عيالي أنا أبغى هذه كلها ولا أبغى أبقى... بقى... ولا أبغى المكان اللي أنا فيه أنا أبغى مكان أحسن من كذا من حقي عندي إمكانيه من حقي أوصل أحسن من كذا لا تبغى اللي إحنا فيه ولا أبغى أخترك أبو دعيالي ولا أبغى أخترك زوج لكن أنا تعبت والموضوع صار طوغو صار أكثر من ما توقعت خلاص قالي طب هو كيفيتي مقابلتي حسيت إنه والله أي والله والله يا ريت في جواه الثاني قابلته حتى مقابلته في المطار نزلت مطار الأول مرة ما أبغى قابله ما أبغاه هو اللي استقبلنا هو استقبلنا هو استقبلنا, استقبلنا. وداه الشقة مفروشة ماسة يعني كل شيء جابوا فيها بعدين لما زعنا بعد الزواج قال لي تبغين أجلس معك في الشقة ولا أرجع عند أهلي براحتك اللي يرثي كثوي أجلس معكم هنا ولا أرجع عند هل أنا وأجيكم قط غارتكم أعطيكم وتبغون أرجع؟ قلت لا ما أبغى هو... لا قلت لا ما بروح عشان عيالك عشان الناس هنا احنا عايشين بالناس موزي جدة كواحد وحدة لكن هناك كل, كل بيسأل فن راجح فنراجع نراجع هنا أبغى كل بان فما الحريم هناك أخوات حريم أخوانك من البيت. وبات هذاك اللي على معانا وصباح كلنا طعنا عند أم زوجي. أي أي والحمد لله ماك الحمد، قعدم كلنا عندك كل الليل قعد مع تقهوىنا وكذا بعدين قال لأخو زوجي قال تجين المجلس أنتم وياها مجلسنا والله تكلمنا إنه هو أخو زوجي قلت كل شيء عنده قال ابسي سيرديك ولو مرضك أنا أرضيك قلت لا والله رضاي راحتي أنا برتاح أنا تعرف مشاكل تعرف من الكلام تعرف من الضرب تعرف هنا تعرف مو كل شيء ما عاد فيني حيل استحمل مو كبر كبره المكبر لا بس انا تعبت اجامل واصبر خلاص بلاتي سنت زواج والحمد لله بس الله بس روح. روح. كل خير والله انت طيبه و... والله. ما نيتي والله نيتي والله. والله والله ما انوي الخير ما الشر له ايوه <سؤال> و مش غلطه اني كنت بكرر الصفات اللي كانت في الشخص اللي داخله والسلام كل شيء من لك. الله, الله يعطيك <سؤال> أسامح،, اسامح يا عواطف عشان انا عندي عيال اسامح لاني احس انه ندمان لو انا حسيت اني شربت على شرقتي مني وطبيعه سامح بس برضه يعني شفت يعني انا فيه عناد وتحدي بقابله بعناد وتحدي هذا بكون قدها لكن قاب قابلني هو ب ما ما ضعف والانكسار لا حسيت فيه حسيت فيه هو إنه إدمان بس ما هي بتعرف الرجل مهما كان كابر وكويس منه اعترف وأنه غلطة وأنه يبغى يسوي اي شيء عشان يدمرني عشان اكون له واحدة بس ولا من بكون بكون له العيالي يعني انا لمن بكون يعني بس بس أتصرف بس أتصرف أي وقت غضب وقت كده والله بعد الشيطان شيطان إذا حضر يخرب والله المجنون يلا الحمد لله الحمد لله بس أيوة الله على على بس ما اني انا يا الله الله الله بس اللهم امين الباقي يا رب العالمين وسعدني بشوفتك يا رب الله انت بالطائف لا والله ما طلعت عشان فارس داون بس ما عدت امبارح تذكر كلموني قالوا لي بارك ما شاء الله يطمعين من عائد هذا إذا خالد زوجك رائد أخويا ما شاء الله تبارك الله عن طريق رائد أخويا رائد رائد يعني رائد لما الله رجال تلقيت لذلك ما يرى الثانوين وقناعتها بس لو كذب ما كل سنة سفرية فلوس يعطيها بس يعطيها يقول لك ما شاء الله تبارك الله شبعا فاحش ما شاء الله تبارك الله فالآلبي مرمضيك أهلي لا الله بالله أنا خرجت ما من حتى على بنا ما مع عماتهم وهالزواج عمات ما تبقى. ما في خير هذا ومن حتى لو كان حتى لو كان بس برضه هالزواج إيه أقولك عاد لو غيرهم يمكن نقول أهل ودا الأدب. لو كنت كنت الأدب. ودا ما الله. أبو ودا. مش, مش معلين. معلين. يمتعني ذاكي بصدر بس طابة المسيحة ساعة وشاكل وغرب شرط راحل الدهنة وقام شايف راسك كيف أخناي عادي سبحان الله حظا. الله يسمع علي، ما رجعنا بعض والله لا خلاه فر بس الله سبحان الله. ما لدينا في الله تبارك الله في وهذه الكبيرة ما يأثر مني ما من بعد الإيانات من خلالتها للتدوجة بلش وهو سبحان الله نصيب وكذلك الكبيرة يعني ذو السابين أوضع ما شاء الله نقول قبل كذا إيران مع الجنا ما شاء الله تبارك الله بنت حلال يسوون ويسوون لا الله فحرنا <تضحك> صح حبيبي <تضحك> <SSD> ما شاء الله تبارك لا يا زين ده يا زين هذا ما شاء الله تبكى يا راح بكرة ولا بعد بكرة ما تجيبه ما بدي أعمل أنا خبر تيجي تكلمني بس وأنا ما أشرح عنك هذا أنا كمان لو جيت صوتي يزوجني كي يكبرني ويرزوجني كي ينتصرني ويرزوجني مني ويعالي إذا لا يو صح. أنا. ايه صح. من ما لا <تصفيق> <لي لجنة> <تصفيق> صارد الباكرين هو هزة حارة طرطة يطلع عليه ويشوف ولده ويطلع جده ويشوف ولده ويشوف قولي نوال. كويس كالوناي والله حلو تغير جو واحد بس بكره حفر المعارض ايو ابو تقولك حينة عندي بطاقتين ماذا هو؟ بكرة ومشروبها ومشروبها مكتوب ليله الـ 22 و 21 صح؟ يعني أي خلاص، ما أريد طيب كويس، أي وخلنا حضركم مع بعض بيحضروا البنت صح طيب. كلهم؟ لا، لا مثل نوم مثل نوم مثل مثل بشكل. بشكل. لا لا، احنا آه آه لا لا، ما, ما اعتقد. بس أغزيلوا نورا وأنتي وأنا أغزيلوا نورا؟ وانتي ومين كانه لا اكيد سناءجيه وسلمى ووداد هذه القديم, القديم، أي القديمات ايه ولينها ما شاء الله يعني بس ما كل شيء اكيد من نفس يوم يوم ان شاء الله إيه، إيه، إيه، إيه، إيه، إيه، انا عندي بطاقتين لما نجيت اليوم فتحت البطاقة الكرت البطاقتين قلت كويس واحدة لي واحدة عواطف بس, بس عندك لا انا عادي اليوم اعطتني واني عشان بناتها انا عادي بالتحام معانا تعالي عشاني عشاني عشاني انا بقدم بس الصحب الصحب الصحب <تصفيق> <تصفيق> يا, يا انا لا ما أنا ما لا لا مالك وبتعرف عليك وقتها خلاص وأحبك عاطم وقتها أحبك عاطم وتعرف عليك عاطم ايه جنوبك شي بحكتنا نورة موجودة لا لا عادي لا يا برد وين ما قدر نجلس <تكتش> رحنا اتهامه صح اتهامه ايوه حر مو ماذاك الحر يعني دافي الجو بس الباحة ما قدر نجس ما قدر نبات انا امبسطت صراحة فيه ودخولي الله يوفقه شكنا في المنتجع حقه هدية منه ايو والله بس انها راجح ما قدر ولا اخوه اشتخوك انا ما قدر يباتوه لك دخلت عندهم بالبطاطين قاعدين وانا فرحانة بس اخذ جامة لا يا جيسنا له حياك الله في ديارتنا قال الله يقتحى من الله يلعنها من تقول الخبار والله نبال نبدأ خفر من خطايا هو اكل مرده لا لا حر حر حر حر مره قدت لابن مرة لابن لديك مرة لابن في راح بعد بعد من من قمت على جهه الإجابة ساعدني. لا لا بس حضرت النهار ولا بردية أو شيء. اللي اللي ايوه يمكن اللي برد بس النهار لا امس مم مم وصلنا أمس صباح قاعد نطول النهار حر في اللي بدأ برده جو. نعم. النهار دقيق بس طبعا كمان هو جارد. شرق في الشرق الأوسط. شكرًا أنا هذي قديش أنا بس حيتي طريق الطريق سريع لا قديم طريق اللي اسمه أيوة أيوة هي نتأكد نفسها نتأكد إن أنا قريت في لا بطلع بطلع بطلع بطلع فيها قاعات في قاعات هو قاعتين الظهر فيه بس هنذكر فيه شوية لأن أبكي نورة, نورة وتشرحها ايه وهو هذا بس إن... لنتأكد بس دقيقة كأني قرأته والله حي السلام وان شاء الله صايا خرف بنك ثاب لال الشرق لال الشرق القاعة الماسية شرشتي وانا قرأت طاعت حاجة انه فندق تقريبا لا لا لا لا الشرق فندق لال الشرق ايش لابو؟ ايش السلامات؟ شحال صاري؟ خلف بنك سب. هذا خلاص عليك ما شو لا ان شاء حتى والله مبتشل... لسه ما مبتشل... لسه ما قلت راجح بس ما شيء حاجة حاجة حاجة لا لا شكرا يعني هذاك عائلي شكل مره يا عائلي؟ لا هذا الزواج الثاني أه... اخدت انا حق زواج ناصر يعني كمس بعائلية فخم مرة ولوذيل يعني يكون العائلية فهمتي ما ينفع احضر فيه زواج عادي اي شيخ امو حليين لوذيل اختي ايوا طب كيف حليبتين امو الزواجات ويقلوا امو الزواجات مازا عندي عندي فلسين كثيرة اتخاف يعني اخدت فلسين كثيرة من قبل لا كنتو شفتي شفتي الرسولونه العودي عندي عودي صح هو عاد عودي عندي اسود عندك اسود لا فحال اسود بس وجه ولد بس, بس, بس, سمر بس ما. اخذ الفيروزي حق اروى عندك فيروزي اللي نزيف كت اسمعي خلينا ن ن نختراع رجال وافقوا لك بين <تصفيق> اسمعي يا ما حبيتني مرحبا انا مرحبا أنا قلت لا ومتشيكوك. ومتشيكوك. كي... انا مرحبا العود اللي انا لك هو اللي انا مرحبا مش مرحبا انا مرحبا انا تارس انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا انا مرحبا انا والله انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا حتى ركيفي جنن واعجبهم بالمره حت اعجبهم بالمره بس اقول لك يعني ما ينفع مسبح كذا زي بالهدى يا لو مسبح خاص زي سمر احنا ايوه احنا شاحنا احسه حقنا في ابي خلينا نشوفه اللي صحي عشان بديت ايوه شكرا لكم وشو الله ان شاء الله باذن الله صراحه باذن الله تعالى نفسي والله شوفين شخصيتها ما شاء الله يلا خير ان شاء الله نفسك وان شاء الله خير كل الله ان شاء الله